مقابل اللام وهذه المقلب واحد, واحد. واحد على وزن فاعل, فاعل. فالحال نقلت إ ل ى مكان الواو يعني أ و ل ا ل ك ل م ة صارت حال والواو نقلت في اخر المقابل يعني مكان اللا ا ل ح ا ء جاءت أ و ل ا ل ك ل م ة و ا ل و ا ف ص ا ر ت آ خ ر الكلمه الح ا ء تقابل ماذا تقابل عين صرع ا ا ع ل ل ا لان ح ا د ي حادي ون ح ا د ي ون الواقع ا ل ل ب ت ي ا ع ب ح د ي ا ل و ا ق ا بالفصحى و الف ا ل و ا ق ا بالفاء و لكن الموقع البكتيريا لماذا بتاخرها و ت ط و ا ن ك س ا ر ما ق ب ل ه ا وانكسار ما قبلها هذه ان شاء الله بالنسبه لهذه ا ا م ه كلمه الصوابح كرمه بتشديره مزيد هل هو ل ث الراء ث ث ي مزيد نعم كرمه ل ل أ ص تكرمه وقفت فصار ماذا صار فعله الحرف المشدد لاحظوا اخواني كل حرف مشدد هو عباره عن حرفين ه اما حرفين أ ص ل ي ي ن مثل مده أ و ح ل ف ي ن أ ح د ه م ا اصله و ا ل آ خ ر زائد مثل ماذا؟ مثل آه مثل مثل مثل م ث م ل مثل مثل ل ا حمره لا ت ك و ل ت اللام ا و ا ل او علم اللام ت ك و ل ت نعم ز ل ز ا ل مضاعف ز ل ز ل سألتم ز ل ز ل ما هي ز ل ز ل مضاعف مجود وهذا مضاعف ولم ي ن ف ا ه و ملامه ا ل أ و ل ى من جنس ولا ا ن ف ع و ملامه الثانيه من جنس بل فيكم هذا الوباء ض ع ت ماذا انا ا ل ا خ و ة أ ن ا تكلمت ك ث ي ر هل الصوت يعني عندكم أ و لا ع ج ا ل صوت انقبع الصوت أ د ا ه تسمعون صوتي جيد صوت واضح إ ن شاء الله س أ ل ت م ماذا عن ى ك ل م أو ك لاحظوا ماده الكلم بمعنى الجرح كلم الجهل لذا الشعر يقول جراحات ا ل س ن ا ع لها ي ل ت ئ م ولا يلتام ما جرح الكلام ف الكلب م ع ن ى الجرح كم هو يعلم م ع ن ى جرحه كان ل م ا ء جرحه فهذه كانت بعض السؤالات حول حول م حول الوزن ح و ا ل الدرس ل السابع ح ظ ا ا د ل ل د س س ا ا لن د و أ ف ض ل لن هذه الدروس قبل د م ة يعني ق الدرس ا ل س ا ب ق او السابعه اشكال في ماذا س أ ل ت م هناك اشكال منهم اشكال ت ذ ب ل و ا به نعم تزلزل رباع المزيد لا بس تزلزل رباع المزيد تزلزل مزيد فيه وزلزل ر ب ا ع مجرد كان كلامي ن في المباعثه كان رباع مجرد أ و رباع مزيد فيه زلزال رباع مجرد و تزلزل رباع مزيد فيه إذن اذا وقع خ ط أ في ا ل ك ل ا م ن اعتبر زلزال رباع مجرد و تزلزل رباع مزيد فيه طبعا إ ن شاء الله سالكم ا ر ت ب ع الاشكال نعم ت ز لاحظ ز ل وتزلزل مجهد. الدرس الرابع أ خ و الامور ن ي ا د س ل ر ا ب ع أ التي أ م و ر ا ل يعد بها القلب نحن تتكلمنا إذا حصل قلب, بالكلمة قلب مكاني. معي يسألون السؤال نأخذ الدرس السابع. مهم حتى لو يعني يعني العدد الكثير بس سألون أن هذا الدرس السابع يكون يعني ونكر أن نقرس هذا بس مهم جدا معي حتى نقرأ الدرس السابق. الدرس السابق يكون في ك و و ن ا م ع الموازنه أ ر ل القلب الدرس ت يعرت ي بها ومهم هذا جدا نقوم اذا م و ا ز ن ة إ حصل قلب في الموزون يحصل ق ل ب كذلك في الوزن كما يسمى كمثال ا ل آ ن نريد أ ن نعرف ا ل أ م و ر التي يعرف بها القلب ذكروا خ م س ة أ م و ر يعرف بها القلب يعني كلمة حصل فيها قلب فيها الأمر يحول يعرف ُ في الموزون باصله يعني, بما يعني بمصدره بمصدر كل فعل وكل اسم و ا م ص د ر يعرف ُ بمصدره طبعا ً كما ت ف ض ل ت م هذا يحتاج الى ص ب و ر ة ولكن على كل حال يحتاج يعني على كل حال الصبورة إلى على كل صورة لكن انا أ ح ا و ل أ ن أ ت ك ل م ب س ه و ل ة و ب ت أ م ل حتى ا ل أ خ و ة ت أ م ن و ن أ ق ت ل ب أ ص م ه يعني بمصدر ه كل فعل له مصدر ي عندما ي ع ن يقول الغرباء يضربون مصدره الضرب عليم يعلمون مصدرهما ماذا العلم لكن كل ك ل م ة لها أ ص ل نعرف القلب في الموزون بأسمه أو بمصدره أو كيف عندنا فعلان ن ا ء ي ن ا ء إ ذ ا موجه عندكم بناؤه خ ط أ ن ا ء ي ن ا ء ن ا ء نائع معنى يبعد هذا ك ل م ة هذا فعل ويوجد فعل آ خ ر اخر, آخر. ن ا ء ي ن ا ء ن ا يناو إ ذ ا هذا سؤال لا يناو لمعنى بعوده و ن ا يناو اذا لمعنى بعوده كلام من انا بعوده إ ذ ا كان كلام من انا بعوده لا يناو معنى بعوده لا ينال معنى بعوده لا ي ن ا ح د ه م مع ص ل فالثاني فرع يعني احدهم مع ص ل و ا ل آ خ ر م ق ل و ب عن هذا الاصل ي ع ن ي حصل فيه قلب كيف من اين نعرف ايهما الاصل عنده يكون احدهما اصل واتساب ا ف ر ع لكن كيف اميز ان ايهما الاصل وايهما الفرع م ن ن ا ينام ارجع الى المصدر هذا استعين دمانه استعين بكتب بعد اللغة ب كتب ا ل ل غ ة ك تقول ب اللغة ت المصدر النعي مصدر كلا ل ف ع ل ي ن نعي نعي نعي نعي ن ا ي نعي ن ا ي نعي نعي نعي نعي د ع ي نعي نعي نعي نعي نعي نعي نعي ن ع نعي نعي نعي نعي ا ل ي نعي نعي نعي نعي ن ع نعي نعي نعي نعي نعي ن ع نعي نعي نعي نعي نعي ي ن ع نعي نعي نعي ن ع والهند تقابل ماذا العين والياء تقابل اللام هذا بالنسبه للمصدر ثم أ ع و د مره ا خ ر إ ل ى الفعلين الاحظ ع ن د ر أ ي ف ع ل هو يكون مطابقا للناي في ترتيب الحروف ناء يناؤ او نؤا ي ن ا ؤ بالمراجع نعرف أ ن نؤا يناؤه نؤا يناؤه نؤا يناؤه ن ا ل أ ص ل ه ذ ا هو الذي م ط ا ب ق للمصدر للناي فيكون نؤا ي ن ا ه و ا ل أ ص ل نؤا يناؤه لا ل ناؤه وناؤه نؤا ي ن ا ب ق المطابق ل ل م ص د ر النائم فاشل ن ا ء ين ا ء أ ص ل بقول ن ا ء ع ل ى وزن ف علاء ين اا علاء و ع ل ى ء وزين ب ن ا ء علاء ف ن ا ء في ه ص ا ر ماذا ق ر ي ب مكان يعني الواء جاءت مكانهم همزه لتعلم فعل و ا ل ه م ز ة نقلت الى مكان الياء صارت ن ا ي ا ين يأو. نا ا لكن قلبت ألفاً فصارت نا ا قلبت ألفاً فصارت صارت نا ا ا ا ا ا ا ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف ص ا ر ت ن ا ا ل ي ا ا ق ل ب ا أ ل ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ذ ا ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا أ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن ا ا يقول ي ق ر ف القلب موزون ب أ ص ل ه يقول هذا بمصدره كنائي يناؤو كناء يناء ونائي أنه يناء ي مع ص د ر الذي الأصل المصدر نشتغOP ف ل من النعي م ص د ر ل أ ل ت ل المصدر على يعني على ريح البصريين على الأصحى النار يقولون المصدر يشتغل الفعل لا بالقول أصح وجد ريح يعني أخير من قوي نأخذ والمصدر يؤخذ من الفعل يؤخذ من المصدر ولما كان نائلا ا موافقا للمصدر في ك و ن ه ناقصا يعني ناقص يائي مهموز تقابل العين ه العين آيناء ا ء مقلوبة نعيناه مخلوبا فوزنهما عليكم فلا يفلحوا ساتضح ه ذ ه اي علينا الاعتماد. الاعتماد على كتب اللغه ة لمعرفه المصدر والاصل ن ع الصرف ولكن يقولون ان الله يسلمون ح ن اجل ان ي ل و م ث ل ا ث ة م ه م ة ا ل ن ح و ل ا ل ص س ل م و ن من اجل ان يسلمون م اجل ان ي س ل و ن من اجل ا ل م و ا ل ل غ ة و ا ل ا و ت ق ا ق ا ل ص ا ل م ب ي ن ا ل ن ح و ل م و ن من اجل ان يسلمون م اجل ان يسلمون ا ن اجل ا ق ي ق ر ب من اجل ان ي ل م و ن اجل غ ة ع ل م و آخر، الصرف له ع ل ا ق ة بالاشتقاق و ا ش ت ق ا ا ء ل ع ل ا ق ة بين الصرف واللغه والاشتقاق هي أ ك ث ر من ع ل ا ق ة م ن ح بهما نعم في فهم بعض م المطالب لا المطالب تاسية في فهم بعض نحتاج إ ل ى أن نواجع ل كتب ا ل ل غ ة منها مثلا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف ا ل أ ص ل ما هو فصوصاً المصادر المصادر ا ا ي ده شن ل الثلاثيه التي لا يمكن معرفتها الا ل على م كتب ا ل ل غ بالقياس أ م ا ا ص ا د ر الثلاثه فتحتاج ا ل نرجع بها ونعتمد على كتب ا ل ل ة ونحذفتها ق ل ت أنتم هذا ما ل ومحلتها والتعلم ع ل م ل ل الآخرين الحبث الأصلية الزائدة ت ع نعرف نعرف م من كيف وكيف نحن نعرف هذه ماذا حوق الكلمه ي ة ما ه و وزنها ثلاثي مزيد و ض ا ع ي خماسي ويعينها الصلف جد اعان ي ن ع م ه م طبعا قد يكون ا ل إ ن س ا ن بعد أ ن ي ت ض ل ع في الصلف قد لا يحتاج إ ل ى م ي ز ا ن الصلفي إ ذ ا واجهت كلمه ب ا ل س ر ع ة يحكم عليها أنها نوعي ماذا الأصله ما كلمة الزائدة ما هي من ا هي م أ ي باب هذا بالتضلع وبالتقويم ر ع ل ا فعلي وبالملكه نعم شغل يعرف بامثله أ ن ف ة س ت ا س ت ق ا ق ه يعني ا ل ا م ث ل ة ا ل ا س ت ق ا ق الكلمات التي يعرف عوضها ج م ي ع ل أ اخر واحد قبل ان يشير هذه الطريقه ة و ذ ا الأمر ن ق ولعل ل ا ل أ م و ر التي نذكرها لا تعود إ ل ى الطريق ا ل أ و ل الامر أ م ر ل ل أ و جدا ه م نعم كتاب ص ي ف اوعى ل ز ن ن ج ا ش ر فرح التصريف ح ي أيضا مهم ن م الكلمات التي ل تعود إ أسنة و ا ح د ا ل ل ك مهم من من مثل ما اشتق منه المقلوب عندما نلاحظ الكلمات التي تعود إ ل ى أ ص ل واحد نرى ل ا ا ح ظ ه ن بعض الحروف تتكورا في تتكرر ف كل الكلمات فنأخذها بعنوان الأصل نبحث ر ج ى الى كلامة عنها تخالي نعرف لانها تخالف الترتيب نعرفها اننا ماذا حصل فيها قلب لذا ي ق و ل ا ل كلمات الفتن الكلام يعرف عودها جميعا الى اصل واحد ا ل كالجاه ل ت فان مظاهره الواجب والتوجيه المواجهه وغير ذلك وجهه لاخره و ي م ع ت ل ه الفاء كذا الجاه فيعرف بذلك أ ن ه مقلوب العين هذا كالحادي أيضاً لهذا القبيل. أحتاج أنا وضعته كالحادي أ ي ض ا ً ل هذا ا ل ق ب ي ل فنحن لا نحتاج الى توضيح نحن بصحته كلمة تقت... موجب يقتض أنه نُواجه موجود ما موجود فنائكة الإعلال لا الإعلال فيها كلمة ما يختار الاعلان ل التفتوا ما... و ك م نواجه ك ل م ة الموزون التي ادت نريد أ ن نبحث فيها نرى انها فيما ما يختار ح ل ك الاعلان ح قبل الفتحة ما لا يخطر يخطر هذا ل ق و ل آسع الكلمه ايساء آي آي آي اول حمزه بعدين يا وسيم آ ي س ا هذه الكلمه ة ف ي ا موجب ا إعلال يقبل م الاعلان لكن نرى ما قلبت مع انه يوجب ا ل إ ع ل ا ن موجود في ا ل ك ل م ة لكن لم تقلب نقول أ ي س وما نقول اس هنا و نعرف أ ن نقول لو كانت هذه ا ل ك ل م ة على أ ص و ل ه ا على ترتيبها ولم يحصل فيها قلب, ولم نحصل فيها قلب. لا صحيح اسف فهذا دليل على, على ان ا ل ك ل م ة قد ح س ل فيها قلب يعني هذه ليست على شكلها إذا إذا يسمعوا الصوت يخرجوا لم لم الصوت يمكنهم يعودوا ثانية يسمعوا أن مرة ثم ثم يعودون م ر ة أ خ ر ى قلنا نقول هذا الصوت الى كل أ ادينه يتقطع الى صوت ما اريح ما او لا صوت واضح نعم لا ع ل د ه م م ش ك ل ة م و ج و د ة في الجهادات و ا ل أ خ و ة فلجان يعني إ ن شاء الله كنا ولكن يقول لك و ان ت على ل أ ص ه ت و ك ن ا بهذه الاموال ن ولكن أ تقلب يقول ألفاً و ن آسا ف ل م ان لم تقلب اليا ألف أ ت ن ع ر ف أ ن ه ه قد حصل ف ي ا ق ل ب و أ ص ل ه ا يأسا أ ص ل ا ل ل ك م ة م ا فعنجاً. يا إ ن س ه على ا ف ا ع ل ة يا إ ن س ه ن غ ي س ف ا ع ل ة ولكن لما حصلت القلب ا ص ر على اسم فى ل ا ع ف ل ة ولكن كلكم اعلى كلمه اعلى على اول أنا ما لكن ق و ل ل ماذا؟ آسع م ا ق ل ن ا ه اسم لم يفهم لماذا اذا كان اكتب ى ا ل ك ت ق ر ل ب ا ل واحد لاحظوا ماذا كان كذلك هل ينسى هل يحرف د ا ييسا الي آآ الا ل ظ ام ه ر و أ ج لا, لا. ل أحرف وعندما ق ع د ة تقول ا ل ي ا ل حيث ا ل ع ل ة إ ذ ا كان متحركا ً وكان ما قبله فتحا يقلع الفا ً فالقصه اعلى موجود ولابد أن يقول آسى م ان ق ل أيسى نقول آ س ى ولكن لقا لن ق ا نقلد مع وجود ا ل ا ع ل ة فنعرف أ ن ه ذ ليس على أ ص ل ه ان حصل في الفعل م ن أ ص ل ه ي ا ئ س ي اذا كان إيسا كان يائسه ما تقبل الهمزه يعني ا م ع ج و ن ام ا ج ب ل القلبي فنعرف أ ن ا ي س ا ن ص ل ه يائسه لما كان الاصل ا ي س ا فأ ن يا انسان يا ا ي س ا ن فتكون م ا ذ ا تكون فاعلة. ف... على اذن ف ا ع ل ة فاذا إ ل النساء ف ة ع ر ف على اذن ف ا ع ل ة أ ن قلت ع ر ف ان ص النساء ا ل ى ا ل ه مادا ز ل لا ق على ا تقلد ا ل لا م ما ع ن د ن ا شيء ي ق ت ع ل قلب ل ا ه م نعم نعم نعم ا نعم ت ا نعم نعم ا ت نعم ز تقلب ا م نعم أصله نعم نعم نعم نعم ى إنسان هذا ق ل ب يا نعم ل نعم ا ل نعم م ر ة أ خ ر ى اخر م ر ة بعد لكن آخر مرة أخر. آخر مرة اليس نقول آيسة لو كان على أصله ولم يقلب اصله ن على أ ولم يكن مقلوبا من عيسى لصح ل نقول ك من عيسى أ ن يقول كما قال بعض آسف إ ل البعض ق اصر ألفا كيف نقول ألفا لتحركها بيها ألفا ل وانفتح ما قبلها آسف ألفا لكن ق ل قلبنا ألفا ن ا بيها آسف لما لم تقل ا ب وبقيت على حالها ف ا ل س ى لم تقل هناك معنى المعلمة هو نقول هذه أ ص ل ه ا ماذا الاصل أ ص ل م ذ ا ا ل أ يائسه ويائسه لا ي يصلي يا قل و كل ك ل م ة مقلوبه عن ا ل أ ص ل تتبع ا ل أ ص ل لا يحصل في الاصل لا يقل من ما يحصل في الاقل أي اي ب لا يجوز ان تتبع الاصل لا نتبع الاصل ا لا ننصر هذا او لا ة الأمثلة قليلة, قليلة، كنت تابع كتب اللغة. اللغة، حتى كلمات أخرى نستخدم الملتقى بمعرفه القاع الشخص الواضح الامر الرابع والاخير أو ل او أ ليس الاخير ب ا ل ل ه ل ح ظ ة نعم なあ、これは本当にあんたが考えます。Um نعم الامر الرابع ق وجود همزتين يعني دقيق ل ا ر و هو ا أ ض ح ه ان ي ع يترتب شو أن ي على عدم القلب وجود همزتين في الطرف يعني يقل إن لم و ل ن ن ق و ل ان ق ل ان ن ق و ان ن ان نقول ان ق و ل ان نقول ا ل ا ق ل ان ن ق ل ان ن ل ن نقول ا ان ن ق ل ان نقول ان نقول ان ن ل ان ن و ل ا ان نقول ان ن ق ل ان نقول ان في آخر ك ل م ة نقول ان ان نقول ان ن ل ان ن ق ان ن ق ن نقول ان ل ان ن ق ل ان ان ن نقول أ ن نقول, نقول في القلب حتى لا تستمع ه م ز ت ا ن في آ خ ر ف الكلمه ة اي معنى أ ن يتركز على عدم القلب وجود همزتين في <تصفيق> الطرف ذلي، انا القى العباره ووضح كلمه كل هذه القصة وذلك في كل اسم فاعلين من الفي ا ل أ ج و ف في الاجوف مثل جاء اصلا أ ماذا جاء يعني هذا يعني أ ج ز ا ف ي ا ئ ي مهموز اللام اجوث يائي مهوزا يحب مثل جاءه جاء يجيؤ لاحظوا ل ا س م الفاعل جاء يجيؤون ما ع ل ي ك و ن ف م ا ل ج ا ع ل جائن طبعا ً هو الاسم الفاعل ا ل أ ص ل على وزن ماذا على وزن فاعل و ن فاعل و ن يعني فاعل خ ذ نعمل م و ا ز ن ة كنت معي خ ذ نعمل م و ا ز ن ة فاعل كيف عرفنا ان نوجه فياي جاء, جاء يجيء جيئه جاء يجيء م ج ي ء ا جاء يجيء المضارع ماذا نعبد ل م ض ا ر ع ه جاء يجيء وسطه ج ا ء حرف إ ل ا جاء يجيء اصلا جاء, جاء, أصلاً جاء, جاء يجيء مجيئا ف ا ل ي ا ماذا لوسطه حرف إ ل ا لما كان وسطه حرف إ ل ا ياء مو طبعا ما نقول قارئ يقول من يثقل قارئ حق كل ما وجاء يجيء ياء じゃあ。So, yeah, جا يون لاني جيل ا ر ف يا همز جيل ا ر ف يا همز جا يون نعم ب ه ذ الشكل ا ر س م ت ن م جا يون إ لانه ا و على المفاعل جا يون على المفاعل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 ت س أ ل ن ي لماذا تقلق يا ا لزم اقول لك هذه ق ا ع د ة ع ل ا و ي ة كيف ا م ت ل ك مثل ا ل آ خ ر بائع ماذا تقول أ ن ت في بائع تقول بائع تقول في بائع بائع انقلبت ل ي ه ماذا ه م ز ة تقول في قايل قايل قال قاول يقول قايل تقول قائل الون أ ل ا والياء بعد الالف تقلب, تقلب, تقلب ياء فهكذا هنا قائل نقول بارئ نقول رجال الهاتف سمع ا ل ق ا ل العليه كميه ت أ ت ي القواعد ا ل ع ل الان اريد ان اقول قائل ا كميه فقط أكني, أكني ا لكن ل ا م ي أ ك هنا الان حول اقترحت ل ا ي منه لكن الآن هنا ط ق ا ع د ه اعلانيه ل ي ة أ الواق الواو بعد ا ل أ ل ب ا ل ز ا ئ د ة ه يا أ و الواو تقلب ع ن ز ة قائم أ ص ل ا قاوم منهم قاموا يقولون دائما اصلا دائما انا ك ت ا ب ة بطيئه اخواني ا ل ك ت ا ب ة بطيئه انا ب ك ت ب ه ت أ خ ر ا ك ث ي ر م ا عنده و ا ح د م س ا ع د يكتب يعني ك ت ا ب ة بطيئه بعد ي ن ذلك م ا ل ك ت ب و ن بعض الكلمات حول البحث أو أقول ونحصل الجواب لكم أملي عليكم إن شاء الله على、الجمال. لكن رجال、تفتوري. فجال هنا تقلب اليوم هذا هنا همزة أنا شاء صجال إن تجتوني لقد ا د ت ان ا مسجدا لن تكون م ا ج د ا ن تكون م ج د ا لن تكون م س ج لن ت ك ج د ا لن تكون ج ا لن ت ن م ا لن تكون م ا لن تكون م ا لن تكون م س ا لن ت ك مسجدا لن تكون ج ا لن ت ك ن ج ا لن ت ك ن م س ج ا لن ت ك ن مسجدا لن ت ن م س ا ن تكون مسجدا لن ت ك ا لن ت ك و مسجدا لن مسجدا لن تكون م د ا لن ت ا لن تكون م ا ن ت و ا لك اذا قمنا بالقلب يعني كلمه بالقلب يعني تقلب تنقل ى ا ل ه م ز ة الى مكان ا ل ه م ز ة والهمزه تاتي مكان الياء جائي اذا جاءت ا ل ه م ز ة مكان الياء نقلت ا ل ه م ز ة مكان الياء والياء مكان ا ل ه م ز ة ن ハーファーファーミンハーミンハーミンハーミンハーミンハーミンハーミン p ーミンハーミンハーミンハーミンハーミンハーミンハーミンハーミハーミンハーミンハーミンハーミンハーミンハーミンハーン اخواني أ ر ج و ك م فالشيء ما ذكرت اولا أ ن ليه على بعض الاخوه خ و معرفوا ا ل أ ا الذي كتبته س ر ي ع ة أ ن ليهم استكانوا حتى يكتب من هو مستعد ا ل ك ت ا ب ما ذكرت هو ا ل آ ن ما قررته أ ر ج و اهل ا ل ا خ و ة يكتبه ان لم ل يكتب و ي حتى يرى البحث نقول لو لم نقل لو لو لم لو لم بالقلبين في بعض ا ل أ س م ا ء ا لو ع ج ا الذي ا ل يكتب بعد أ خ ا لم و الأخوة لا, لا. لا نقل واحد يكتب. لو لم نكن بالقلب للازم لا من ذلك لو لم نقل بالقلب للزم من ذلك اجتماع حمزتين في اسم الفاعل, في اسم الفاعل من الفعل ا ل أ ج و ف المخزولات الأجوث ن العام ف ل الأجوث, من الأجوث. في اسم الفعل من الفعل الأجوث. ولم يقلب القلب في بعض ا ل أ س م ا ء ل ا ز ن من ذلك اجتماع حمزتين اسم الفاعل من ل ف ي ل الاجور ا ل م ه ز و ث ا ل ه م ث ا ل ذلك مثال ذلك جاء مثال ذلك ج ا ء جاء ي جاء ي ء ج ي ج ي ء جاء يجيء, جاء يجيء فان إ ن س م م الفاعل ه حسب اسم ل ل أ ص ا الفاعل منه حسب الاصل أ ص ل س حسب م منه الفاعل ا ل أ جايي ج ا جايي و ن أحصلتم اون ي على وزني فاعل أجنة ف ا ل ق ا ع د ة ا ل إ ع ل ا ل ل ي ة ف ا ا ق ع د ة ا ل إ ع ل ا ل ي ة ت ك ت ب ا ل ق ا الإعلالية ع د ة ت ك ت ب تقلب الياء بعد الالف تقتضي ان تقلب الياء ه م ز ة تقتضي ان تقلب الياء بعد الالف همزه ة ل تقلب الياء ه م ز في... ة فيصوم الاسم بعد القلب بعد ق ل ب ا ل ه م ز ة اسم الفاعل تصوي الاسم الفاعل بعد قلب الياء ا ا ل قلب ل ف همزة、تن. بعد قلب همزه ة ا ا جائيون جائئ وماذا وهذا غير صحيح لماذا لأ... لأن... لان اجتماع ح م س ه في اخر الكلمه وهذا غير صحيح و إ ن م ا جاء هذا ل أ ن ن ا لم نقل بالقلب حصل ذلك ل أ ن ن ا لم نقل ب ا لاننا ق ل ل ب لم نقل ن ا لن نقل بالقلب لكن و ل ك ن ن اذا لكن إ ق ل ن ا بالقلب أ ا ل ه القلب بين الياء والهمزه اي قلب الياء يعني او ب ع ض ا ء أ خ ر ى نبذ الياء مكان ا ل ه م ز ة والهمزه مكان الياء اليا اليا فيكون الاسم إ ذ ا قلنا بالقلب نبذ الياء مكان ا ل ه م ز ة و ا ل ه م ز ة مكان الياء فيكون الاسم بعد القلب ت ك و ن الاسم بعد القلب يعني ا س م ث ا ل ف ت بعد القلب هكذا جاء يون جاء يون. جا يون فلا يحصل اجتماع حمزه فلا يحصل ا س ت م ا ع حمزه فبعد ذلك تعل الياء يعني ت ح د ف الياء وبعد لان الواق بناء إن على القاعده ا ل ا ع ل ا ن ي ة نذكرها وحد تحدث القاعدة ذلك الواق لأزل تطكى التي الاعدالية بعد ذلك تحدث فيكون الاسم على جائن بعد الحد يصبح الاسم أ و يصير الاسم جائن بعد حدث الياء فيكون الاسم جائن على وزن فال على وزن فال ن هو لان على وزن الهند تقارن ا ل ل ا على وزن سال ثال، ثال، ثال، ثال، م ن و ن لا على وزن ساع كل وكل ذلك إ ذ ا قلنا بالقلب حتى يلزم كل ذلك إ ذ ا قلنا بالقلب واضح ل ه ن ان شاء الله يعني كانت ا ل ع ب ا ر ة سهله ة أق الان اقرا لكم ا ل ع ب ا ر ة ع ب ال الكتاب ر ة ا يقول ان يتركز على ع ب وجود ه م القلب وجود همزتين فقرات ا ل وذلك في كل اسم ف ا ع ل من ا ل ف ئ ل الاجوف ا ل م ه م و ز الوهم ك ج ا ء ف إ ن اسم الفاعل على اسم فاعل و ا ل ق ا ع د ة أ ن ه متى والا إ ل ا ف ل اسم ا الفاعل منه بقلب عينه همزتين فلو لم ن ق ل بتقدير ا ل ل مرض العين لزم أ ن ننطق باسم الفاعل من جاء نقول فائي او اين بهمزتين ولذا لازم القائد بدون قيام العين بدون أ ن تقلع ه م ز ة فتقول جائيون جائيون فالعون ام دعونا ذلك فقال جائي ب دلي ز ن دلي فال م ع ر ف ة الحروف الزائده ان يترتب على عدم القلب, القلب. منع الصرف بدون م ك ت ب هذه أ ي ض ا مساله م م ع ذلك ل م نقل أن بالقلب نقل بالقلب لم ي م ن ه م منء ا ل ص ر ف يجب منه من الصرف من دون مقتضي يجب منهم من الانصراف ص ل ل ق ب م ا ل ف من دون ل ن وعدم الانصراف يعني عدم أنا لا بد لهم ا ل مقتضي أ ن ا لاني اثبت مثال حمراء ك ل م ة حمراء ح من ر ا ء م اسماء غير م ن ص ر ف ة لماذا غير م ن ص ر ف ة ل أ ن فيها جاءت على وزن فعلا وكل اسم ي أ ت ي على وزن فعلا لن ينتهي ب أ ل ف م م د و د ة على وزن فعلا س م يأتي على حول أن للاخر الف م ه ن د و ج ه ا ل ت أ د ي ت ل ت أ د ي ت ه ا لكل ا ل ت أ د ي ت انت من الافضل تذكر الامثله والقاعده معا اعلم طبعا اعطاء الحكم بمثال هذا قد انظري ان واحد يعرف الكلمات بل اعطاء الحكم بالمثال طبعا أ ف ض ل ولذا انا ل ا س م أ ج ل الكلمات حمراء ك ل م ة حمراء أ و زهراء حمراء ا ل كزهراء صفراء ل ا لازم فعلاء كل كلمه كل اسم كان آ خ ر أ ل ف م ن د و د ة و ا ل أ ل ف م ن د و د ة م ي س كل أ ل ف م ن د و د ة اخواني أ ل ف م ن د و د ة ل ل ت أ م ي ن مثل حمراء زهراء صفراء دمياء وهكذا هذه تكون ماذا غير م ن ص ر ف ن ممنوعه ع ذ ه ل من ع ن د الصرف الكلمات التي ن م ن ع ن ا ل ص ل كلمه أ ش ي ا ء كلمه أ ش ي ا ء ن م ن و ع ا ل ن ص ل نقول هذه الكلمه أ س م ا ء لكن م س ت ل ف ه اشياء ن م ن و ع النصر أ ش ي ا ء لا ت س أ ل عن أ ش ي ا ء ن ق و لا ل ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء ان تبدو لكم تسؤكم لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء ف أ ش ي ا ء غير م ن ص ر ف ة لو كان م ص ت ن ف ة لقلت عن أشياء, اشياء غير منصرفه ا ل ه كلمه أ س م ا ء ف ه إ ل اسماء أ أسماء سميتمها أ س م ا ء م ن ص ر ف ة ظاهر أ س م ا ء و أ ش ي ا ء على وزن واحد س ل ف اضع ي أ س م ا ء و أ ش ي ا ء على كلمه بشكل واحد ولكن سؤال لماذا أ ش ي ا ء غير م ن ص ر ف ة ولكن أ س م الجواب ء منصرفة ا يعني أ ر ض ن ا ا ل ا السؤال يكتب... هذا السؤال يكتب أ خ و الأخوات يكتب السؤال على ا ل س ب و ر ة على ل على... ا ش ا ش ة اسمعوا سؤالتي واحد من ا خ و ة ا ل ر ن ل يكتب السؤال لماذا أ ش ي ا ء غير م ن ص ر ف ة أ م ا اسماء م ن ص ر ف ة ما هو الموجب لعدم انصراف الاشياء وانصراف الاسماء كتبتم السؤال ماذا أن ت ت ك ب و ه أ ش ي ا ء غير م أما أسمع م ص ر ف ه اما السؤال、جيد. فأنا أولاً شاء جيد أردح بعد إن اسماء ه ر ك منصرفه منها؟ أنا لا أكتبون على وزن أ ف ع ا ل كلمه اسماء ل أ على وزن ي افعال ل لوجن ووزن افعال ل و أ منصرف في لان ل ليست للتأميث ف ع ا ل لماذا؟ ه م ز ة في أ س م ا ء ليست للتانيث الهمزه اما أ ش ي ا ء فليست على وزنها افعال أ ش ي ا ء على وزن لافعاء ارجوكم س س ا ا يgins وي ل تكتبون أن أشياء اشياء أ على وزن لافعاء يعني شو نفع؟ يعني هناك ل ف ع ه يعني حصل قليل لأن ا ل أ ص ل في أشياء ل أ ن الاصل أ أ ص ل في ي ش ء شيء、آه. أي أصل في أ ش ي اشياء ء شيء شيء شيء أصل كلمة شيء, آخره. زي. شيء. أس... الأصل في أصل ألف الأصل أ كلمة وهم آخره ذا شيء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 الشي تقابل الفاء و ا ل ي ا تقابل العين الشي تقابل الفاء و ا ل ي ا تقابل العين و ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى تقابل ماذا تقابل اللام تقابل الشيء ا على وزن هذا شيء ش ي ء ش ي ء على اذن فعلى سيء س ي تكون على اذن ه ذ ا ش ي ء على اذن ف ع ل ا ء اشيء تقابل ف ا ل ل ه تقابل ا ل ه ن انتقابل اين انتقابل لان وعلي ه وعلي سيء شيقة... سيء لا يسكن ت همبتانيا ل همبتانيا ا ل ف ا ل ه ن هذا ل ا هو جاء ت بعد المنزل ا ل ل ف د د و ة من المنزل ا ا ا ل ل ف فهذا ماذا حصل القلب القلب حصل الهمزه ق ل ب ة ا ل ز ة ا ل أ و ل ى جاءت أ و ل الكلمه صوت أشياء. اشياء على وزنه ل ف ع لفعة وهذا بناء على ماذا على أ ن ن ا نقول بالقلب هذا يؤيد أننا أن حصل فيها ماذا حصل فيها القلب ولل... لو لم نقل بالقلب المكاني لماذا يعني قمه ا ل أ ش ي ا ء على أ ص ل ه ا تكون هنجة أول ز ا ئ د ة أرديني ا ل خ و تكتب ه م ز ب اول ل ل ق ب ز ا ئ د ة ا ل أ و ل ى هنجل أ ش أش... يا أ ف ع ا ل لو لم ن ق ي ل الاقل أ ش ي ا ء تكون همجرئة الحمدلله الى ماذا جمع ه ذ ا أش، يأف، ع ا ل تكون ه م ج ئ إلى ز ا د ة م ث ل م ل ه الى ماذا؟ ز ا ئ د ة أ ش ي ا ء والالف بين الياء و ا ل ه م ز ة ايضا زائده والالف بين الياء والهمزه ة ايضا زائده وهذا لا يصح ل ولا... الا يوصح إ إ ذ ا قلنا أ ن في ك ل م ة أ ش ي ا ء حصل قلب والقلب هو ماذا شيئا مقرفا عن ذكر الله الى تضخ اول ر ا ل يقول أن ت ر ك ا م س ا ن أن ي ت ر ه يترتب على عدم القلب من الصرف من صرف ب دون مختبئ من ص دون دليل ماذا دو ف إ ن ن ا لو لم نقل بقلب الكرم ل ق بعض ب حروفها لزم المنع أ ف ع ا ل بل ا ز م أ ف ع ا ل دون أ ف ع ا ل من الصرف بدون م ق ت ض م وقد ورد مصروفا يعني ورد في اللغه ا ل ع ر ب ي ة منصرفا مصروفا منصرفا قال تعالى إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء س ا ي ت م و ه ا فنقول أصل أشياء شياء على وزم ف ع ل ا ء مثل م ح ر اشياء ء صفراء مثل ئ ا ل ة ا ل ل أ و ى وزن الافعال ت ي هي ل ل ا م ي م و ض فمنعها ا ء يعني أولى ل ل ك ة فصار ف أشياء الله على وزم م من الصد ندرا الى الاصل فعلا ء فلا شك أ ن فعلاء من م و ا ز ي ن أ و في ا ل ت أ ن ي ث فعلا من موازين ا ل ت أ ن ي ب المندوده وهو ممنوع من الصرف لذلك و... هو المختار, هذا المختار. طبعاً أقوى على قلب أشياء ليست على بل يعني على أفعال على أفعال على الأفعاء الأخرى المختار هذا الكلمة أشياء النتيجة أشياء أشياء شوئاء يوجد في ليست ليست أقوى لأن مثل حصل وأصل هو وزن وزن ع ل يحصل هنا قلب ولما أ ا ل ك ل م ة كانت فعلا ف ا ل ف ر يتبع ا ل أ ص ل اشياء تتبع شيئا في عدم في الانصراف ص ر ي يقال ح ا ل نقول الأصل المسلف ل ا ف ف أ ي ض غير ا ل ل م س آ خ ر م ب ت ع ش ي ن هنا للاخوات م ه م ة جدا من الكتب ا ل ص ر ف ي ل كتبوا كتاب شذى العارف شذى العارف ي ف و د ك م ج ا ن ممتاز بل أ م ا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى تمارين تمارين صرفيه كتاب المبادئ ا ل ع ر ب ي ة قسم الصلب اذا كان مجردكم أ و يقولون مثلا مبادئ ا ل ع ر ب ي ة أ ي ض ا فيه تمارين ك ث ي ر ة إ ن شاء الله أ ن ا أ ح ا و ل أ ر ا ج ع بعض الكتب ا ل م ف ي د ة للاخوه و ا ل أ خ و ا ت إن يمكن شاء الله قل ل ل أ خ المسؤول ع ل ى ا ل غ ر ف ة أ ع ط ي ه اسم الكتاب إن واكتبه الله ي لكم في الموقع دولي تقليد مبادئ السابق يكتبون نكتبها إن شاء、الله. ملانه يعني كتاب ا ل أ ف ع ا ل ا ل ف ل ا ث المزيد وليست ج س ه من نسب ك ر ة ي ك ث ي ر ة أ ص ل كلا أ و ز ا ن الفعل عشرون س وزن و حفظهم م ا يصعب ثلاثه مجلد سته ابواب فعل ي ف ع ل و فعل ي ف ع ل و فعل ي ف ع ل و فعل ي ف ع ل ف ع و ي فعل فعله ي ف ع ل و بل يعني هذه تفضل بالممارسه بالتكرار والامثله ة ل ذكرتها لكم من م ه ذ القلب ا مثلا فعلا فعلا الماضي مثل الثلاثه مجرد فعلا فعلا كنت ت اكتب فعلا الماضي مضارع والتي على ث ل ا ث ة ا و ز ا ن فعل الماضي فعليه في ك ا ن الماضي فعليه ثم بارئ عليه على ثلاثه اوجاع ل ي فعل وفاعله يفعل وفعل يفعل, وفعلى يفعل. فعلا يفعل ه أ م ا الفائده ل ف ا ل ن ظ ا ر ع يعتي على وزنين ع فعلا ا يفعل مثل عم ل يعلمه علم. وفعلا يفعل بكسر فعلي يشوفه اما المزيد ا اخوان و ذكرت انا اذكر رباحد نجو فهو يفعل واحد ا ويفعل و ا جدا فعلا لا ض ح فعل لو له و ي ج ب واحد جاي المزيد مثل اللي جاي ن ش ر منها و ا وهذا ن ذكرناه م ف ص ل ا لأن افعل ل ز ا ئ ا وفعل ا ا ل ودار المفاعلة فعل تفعيل تخ... تكريما وفعل ي ف ع ل مفاعله كالقاتل والقاتل مقاتله اما زي... ما زل زي... ي فيه ح ل ف ا ن خ م س ة أ و ز ا ن جدا سهل الحلقه فقط يحتاج الى تكرار ومباحثه ومراجعه اخواني الحقيقة يعني الدرس يحتاج مطالعه ق ب ل ي ة وحضور الدرس مع الاستاذ مطالعه ب ع د ي ة ومباحثه نقول تفعل يتفعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا انفعل انفعلا انفعالا افتعلوا افتعالا ل و ف ع وافعلوا ويفعلوا افعالا هذه خمسه اوزان احرف ش باب الاستفعال وهم عشرون, يكون عشرون أو إن شاء、الله. لكن ن ب م ر ت ب ه التي أ ر ي د الشيء اليها حتى لا انساها هذا الوزن ف ح ل ا ء ما اخذه الاسم ممدود ل ل ت أ ل ي ف يكون غير منصرف الإسم ثلاثه اوزان جاء ان تكتب ه ذ الاوزان ث ل ا ث ة فعلاء فعلاء يصير الاسم بالمنصرف فعلاء مثل حمراء فعلاء واحد فعلاء فعلاء فعلاء فعلاء مثل علماء مثل كرماء والوزن ا ل أ خ ي ر افعلاء ف ع ل ا ء مثل أ ذ ق ي ا ء أ ذ ك ي ا ء مره ثانيه الكون فعلاء فعلاء مثل زهراء حمراء الوزن ا ل أ و ل فعلاء هذه مثل حمراء الوزن الثاني فعلاء مثل علماء كرماء ا مثل علماء كراماء والوزن الثالث ف ع ل افعلاء ء مثل ماذا مثل أ ت ق ي ا ء أ ذ ك ي ا ء هذه الاوزان ا ل ث ل ا ث ة تمنع الاسم من الصلف يعني الاسم وصلتم و أ ز اذا ن لأن قلت شيء ه ه ل الثلاثة الإسم أ و ز ا إذا ن يعني جاء على وزن هذه ا ل أ و ز ا ن يكون م م ن و ع ا ً من الصلف ا ل آ ن حمره من ينصرف علماءه من ينصرف اتقواء ا س ك ي ا ء من ينصرف اذن نقول س م ح ا ن ه محمد رسول الله والذين م ع ه أ ش د اشداء ء أ على الكفار و ح م ا ء بينهم ل ح ظ و ش د ا ء على أ ف ا ا ع ل ا ء اشدداء أ ش د د ا ع ل ا ع ر ا ض الاعراض ل ا ع ا ل ا ع ل أ ع ر ا ض ا ل ا ع ا ل أ ع ر ا ا ل ا ع ا ل أ ع ر ا الاعراض الاعراض الاعراض ل ع ر ا ض الاعراض الاعراض ع ل ا ع ر ا ع ل ا ع ر ا ا ل ا ر ا الاعراض ا ل ا ع ر ا ا ل ا ر ا ض ل ف ن ر ا ض ا ل ا ع ر ا ل ا ع ر ا ض الاعراض الاعراض الاعراض الاعراض الاعراض ا ل ا ع ل ا ع ر ا ض ل ا ع ر ا ض ل ا ع ا ل ا ع ر ا الاعراض الاعراض الاعراض الاعراض ا ل ا ع ر ا ل م ؤ ن ث ض ا ا ل ا ع ر ا ض ا لكن أ ح م و ك الف زحراء حمراء فيكن ماذا ممنوع من الصرف وعلى السلام عليكم السلام الله الأخوة وبركاته طبعاً يوجد كتاب يوجد أشياء ورحمة المفيدة لصرف الغلايوني جامع الدروس العربيه ة ومصطفى تكتبون الإخوة ا ل غ ر ف ا ل ج ز ء الجزء الأول ا ا ل وقسم ث ن ي في الصرف الثاني الجزء الأول وقسم وما منه تبقى يمنعه ب الان ن س ب ة ل ل نحن نوصل للدرس السابع إ ن شاء الله هو ا ل أ خ و ة في الدرس القادمه يدرسون الثامن و التاسع العاشر الى الدرس الثاني عشر او يمكن ان تطالعوا الى الدرس الخامس عشر نذكر تعبنا لكن اعطتكم ي سؤال موجود في الموقع في الموقع في、العون. في في, في يوجد اليوم السؤالين الصرفية وسؤالين نحوية الأخوة لا النحو هناك سؤال الصرف هناك سؤال النحو ان شاء الله تراجعونه هناك كتبنا للصرف الأول والنحو الأول تدعون و والنحو آخر بعض ولن احسن كتابه ا ل ن ص م ا ح س ن ما م احسن تعجرية مبتدى تعجرية ما ا في, في ل فعن ما بن عيل ف تعجري و ف ل والكتاب مفعول الكتاب ه هو به واحسن يكون المبتدا خ ذ ت من ان جاب شاء ل ه ا م ن ما اسم بالتعجرية مختلفه بها ل أ ن ه ا استفهام غير ذلك أ و من عن الموصول الان الاعراب السهل جدا لأن في, في الجنة إنشائية شاية. السؤال الذي يطلع منه ذ ا موجود بعد تجيبونه هناك يعني ان شاء الله موجود في الموقع وتجيبون بالنسبه ل ل ص ر ف و النحو طبعا ن سؤال سؤالين صلفي و سؤالين النحويه ل م ونعتقد من الاخوه والاخوات جميعا من على كل حال القصور والتقصير ولسانها ل ي الكم التوضيحه لعله صعب لكن حاولت أن حلقة إ ن شاء الله صار واضحا ب ج ه و د ك م ومتابعتكم ومراجعتكم و ل و ف ق و ن و ن س أ ل ك م الدعاء يا ا ل ه ا الذين ا م ل و ا